بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى برداءه بعد ذكرنا في التجسي السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه أنه ذهب إلى مكة معتبرا ورأى حوله أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أخبرهم بذلك وندبهم الى الخروج معه إلى عمرة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى إلى الأعراب حول المدينة لكي يخرجوا معه ولكن العراب خافوا على أنفسهم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود إلى بلده بعدما ذهب إلى مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وحاول أهل مكة لما عرفوا بذلك منعهم من الوصول إلى مكة وارسلوا إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في مئتي فارس في ذلك الوقت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعملت حيلة وسلك طريقا أخرى غير الطريق التي يعرفها أهل مكة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وارسل إليه أهل مكة من يفاوضه فارسلوا إليه اولا عروة ابن مسعود أرسلوا اولا من بديل بن ورقوع أولا ثم أرسلوا سيد الاحابيش حليس بن علقمة ثم أرسلوا عروة ابن مسعود ولم يصل أحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نتيجة بل بالعكس كلهم رجعوا ونصحوا أهل مكة بقبول دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان رضي الله عنه ليخبرهم بمراد النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم علي عثمان لم تثبت بسند قوي ولكن اشترغت في كتب السيرة فإن ثم عند ذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال القوم فلما علمت كوريشم بذلك وعلمت أن الأمر قد أخذ يشتده أرسلت سهيل بن عمرو لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على شروط فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل لما رأى الحليس بن علقمة قال هذا من قوم يعظمون الهدي فقدم الهدي أمامه وأمر الناس بالتلبية ولما جاءه عرهة بن مسعود فإنه ويقول هؤلاء أو باش الناس يتفرقون عنك توضع النبي أمامه وأراه كيف يكون هؤلاء معه صلى الله عليه وسلم وهل يتفرقون عنه كما هو يزعم فإنه وفي المرة الأخيرة جاء سهيل بن عامل فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قادما واسمه سهيل فقال لأصحابه سهل لكم أمركم الآن ما دامت قريش ارسلت سهيلا فتفاؤلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو لمعرفة سابقة به أيضا أن سهيلا جاء للمفاوضة الحكيمة ليس لإظهار القوة كما فعل علوه وليس لي ليس كما فعل سيد الأحابيش يعني نظر ورجع وليس مثل بديل بن ورقاء عرف النبي أنهم إرادوا الصلح عند ذلك يقول مصنفه رحمه الله عند ذلك خافت كريشون وأرسلت سهيل بن عامر للمكالمة في الصلح فلما جاء سهيل قال يا محمد إن الذي حصل ليس رأي عقلائنا بل شيء قام به الصفاء مننا يا محمد قد جاء إليك خمسين رجلا فإنه يحاولون القتال هذا ليس رأي العقلاء منا ولم يرسلهم أحد من كبار أهل مكة بل هؤلاء السفهاء أرادوا يعني أخذتهم العصبية فجاءوا إليك بهذه الصورة هؤلاء الخمسين الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم قدر عليهم جميعا فهذا ليس رأي عقلائنا بل شيء قام به السفهاء منا فابعث بمن أصرت اترك هؤلاء الأسرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترسلوا من عندكم لا أرسلوا الأسرة حتى تأتوني بعثمان حتى ترسلوا من عندكم وحينئذ أرسلوا عثمان والعشرة الذين معهم عندئذ عندئذ يعني في هذا الوقت عند ذلك لما أرادوا أن يطلقوا الأسرة الذين هم في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كم؟ كانوا خمسين ثم أحد عشر آخرين كانوا واحدا وستين رجلاً وكان عند قريش أحد عشر رجلا عثمان رضي الله عنه وعشرة آخرون إن عثمان والعشرة لم يكونوا محبوسين في مكة ولكن أخرتهم قريش كانوا سيخرجون ولكن أخرتهم كريش فلما حدث ما حدث قال النبي لا أرسلوا رجالكم حتى يأتيني رجالي فعندئذ تركوا عثمان والعشرة رضي الله عنهم يخرجون ثم عرض سهيل الشروط التي تريدها كريش للصلح، وهي هذا من الشروط من أشهر الشروط وهي وضع الحرب بين المسلمين وكريش عشر سنوات وضع الحرب وقفها تقف الحرب التي بين المسلمين وبين القريش لمدة عشر سنوات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ثانيا من جاء المسلمين من قريش يردونه ومن جاء قريش من المسلمين لا لا يلزمون برده إذا جاء رجل من المسلمين من أهل مكة مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب على النبي أن يرده ولا يقبله ولا يدخله المدينة فهمنا أما إذا حدث العكس وذا رجل من المسلمين ارتد ورجع إلى المشركين فإنهم يقبلونه ولا يردونه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر قال والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خصلتا فيها تعظيم لحرمات الله إلا جرتم عليها. النبي قال: كل شيء يطلبونه ما دام فيه ماذا ما دام فيه تعظيم لحرمة, لحرمة البيت سوافق عليه. هذا ليس فيه معصية ليس فيه إثم وفيه احترام وتعظيم للبيت الحرام. قال إن كان كذلك أنا أقول. فما المانع أن يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبينهم عشرة سنوات لا مانع شرعا فهو قد عاهد اليهود وعاهد غيرهم من المشركين فعند ذلك لا بأس بهذا طيب والثاني أن من جاء إلى المسلمين من المشركين فإنه يلده ومن جاء من المشركين, من جاء من المشركين إلى المسلمين لده النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يردوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى في هذا من جاء إلينا مسلما ولددناه فإن الله سيسر له أمره وسيجد مخرجا لما هو فيه ومن ذهب إليهم منا فهو مرتد لا نريده بكل حال لا يسعدنا أن يبقى في صفوفنا نحن يكفينا المنافقون الذين عندنا لا نريد أن نزيد عليهم ومستفرين فليذهب هذا أفضل لنا بأن يطاهر صفوفنا منه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيضا ومن الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمرة هذا العام ثم يأتي العام المقبلة فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش فيقيم بها ثلاثة أياما ليس مع أصحابه من السلاح إلا السيف في القراب والقوس من الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عملة هذه السنة يعود هذه السنة بدون عمرة، ثم يأتي العام الذي بعده العام المقبل فيدخل مكة مع أصحابه ويتركها له أهل مكة ثلاثة أيام أهل مكة, أهل مكة يبتعدون عن البيت يتركون له المكان ثلاثة أيام فيقيم بها ثلاثة أيام بشرط أن لا يكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلاح إلا السيف إلا أن يكون سيفا في قرابه فينا أو قوسا القوس المعروفة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا ففي هذا فائدة عظيمة وهي أن كوليشا قد اعترفت بقوة المسلمين وقد أقرت أنهم لهم حقوق وأنه سيأتي في العاب الذي بعده مع أصحابه يدخلون أمام كلش أمام كل العرب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة دخولا ماذا؟ دخولا ظاهرا معلنا طيب هذه أيضا من الفوائد رابعا من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير كريش دخل فيه ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه يعني الآن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فمن شروط هذا العهد أن من أراد من القبائل الأخرى أن ينضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم له الحق ومن أراد أن ينضم إلى القريش له الحق بدون العودة إلى الطرف الآخر فقط يعلنون فقامت خزاعة بعد ذلك قبيلة من القبائل قامت خزاعة التي منها بديل بن ورقاء قالت نحن مع حلف محمد ذأبوا إلى النبي وعاهدوه إذن كريش علمت أن خزاعة انضمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس لكريش أن تقاتلها قامت بنو بكر وقالت نحن مع, مع كريش فهمنا فليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بني بكر لماذا؟ لأن هناك عهد بينه وبين قريش نقول ولكن ليس مع بني بكر نقول بني بكر دخلت في العهد دخلت بعد ذلك فكان هذا من الشروط أن من أراد الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن مسلما ولكن يعني حدث الحلف بينهم فهم داخلون في هذا العهد فلا يجوز لقريش أن تقاتلهم والعكس وهذا الشرط مهم جدا فقد كان سببا في فتح مكة بعد ذلك في السنة الثامنة وسنرة وغال ذلك من الشروط فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشروط طيب من البداية قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم كان علي رضي الله عنه هو الذي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهير للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرف الرحمن الرحيم نحن نعرف بسمك اللهم فاكتب كما هو معروف هذه الرحمن الرحيم من كلماتكم لا نريد هذا اكتب باسمك اللهم كما كانوا يكتبون في العالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب يا علي باسمك اللهم ثم قال هذا ما صالح عليه محمد محمد رسول الله أهل مكة فقال سهيل لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك بل اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله اكتب اسمك واسم أبيك فهمنا ولا تقل رسول الله لو كنا نؤمن أنك رسول الله لماذا نقاتلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب محمد بن عبد الله فعلي كتب محمد كتب ما صالح عليه محمد رسول الله كتب فقال يا علي أمحوها وكتب محمد ابن عبد الله أو عبد المطلب. فقال علي لا أمحوها لا يا رسول الله قد كتبه. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي ثم مسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأمر عليا أن يكتب كما راده. كل ذلك لماذا؟ كما قلنا النبي لا يريد قتالا في البيت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد سلاما يريد أمنا في هذا المكان يريد أن يعظم البيت وأن لا يقاتل عنده فهمنا؟ ولهذا كنا إنه حلف أن أي شيء فيه تعظيم لله تعظيم لحلمات الله تعظيم للبيت الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل به حتى لو كان فيه أو في ظاهر ظلم على المسلمين يعني في الظاهر فيه بعض الظلم محمد رسول الله يكتبون رسول الله وهم قالوا لا نكتب قال النبي لهم الله يعلم اني رسول الله وإن كذبتموني يعني أنا رسول الله بكل حال كتبنا أو ما كتبنا ليست هذه الكتابة تغير شيئا بل أبقى رسول الله بكل حال من ذهب إليهم ملتدا قبلوه ومن جاء الينا مسلما لم نقبله في, في ظاهره ظلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء أبعد المهم كتب هذا العهد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط أما المسلمون فداخلهم منها أمر عظيم المسلمون عرب والعرب فيهم العصبية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني نعطي عطفان بعض الثمار من المدينة ويعودوا عن حربنا قالوا لا, إن لا نقبل ولو بطمرة واحدة وسنقاتل طيب يموت الرجال قالوا نقاتل. ويموت الرجال ويسيل الدم ولا نعطيهم طمرة طيب ما فائدة التمر أمام الإنسان هذه عصبيتهم هذه طبيعتهم لا يقبلون ذلا حتى لو جاعوا حتى لو قل مالهم حتى لو ضاقت الأمور عليهم لا يقبلون بالإهانة فالمسلمون فالمسلمون عند ذلك دخل في قلوبهم أمر عظيم قال أما المسلمون فداخلهم منها أمر عظيم داخلهم يعني دخل في قلوبهم شيء عظيم قالوا سبحان الله كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما وهم لا يردون من جاء من جاءهم ملسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله الذي ذهب منا إليهم ملتدا الحمد لله قد ذهب ابعده الله عنا استرحنا منه ومن جاءنا منهم فلددناه اليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا طيب من نعم من جاء إلينا ونحن لم نقبله فإن الله سيجعل له فرجا وسيفك الله تعالى ضيقه وسيرزقه مخرجا يخرج منه كان يعني اليوم في هذا العصر يعني مثل هذا الصفر مثل هذا العق يعني لأنه يعني, يعني الناس يقولون أن ليس نعم لا ليس هكذا ليس هذا هذا فيه لا ليس هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما كان غلبه كان غلبه تعظيم البيت أما اليوم إذا فعل شيء مثل هذا فليس لتعظيم الكعبة بل هذا لشيء من أمور الدنيا لو كان عند الكعبة نعم ربما الجارزة والله أعلم أما الأمر الثالث فهو صد المسلمين عن الطواف بالبيت المسلمون كانوا غاضبين حزينين أنهم جاءوا عندهم أمل أن يطوفوا بالبيت فكان أشد تأثيرا في قلوبهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى في منامه أنهم دخلوا البيت آمنين وقد سأل عمر رضي الله عنه أبا بكر في ذلك فقال له وهل ذكر أنه في هذا العام القصة مشهورة، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ألست أخبرتنا أننا نذهب إلى العمرة قال النبي بلى أخبرتكم ولكن هل أخبرتكم أننا نعتمل هذا العام أنا قلت رأيت في نومي أننا نطوف بالبيت معتمرين وبعضنا حل رأسه وبعضنا قصر هل قلت لكم نعتمر هذه السنة ما قلت هذه السنة كنت نريد ذلك أنا رأيت هذا ونحن نرغب فيه عمر رضي الله عنه يسأل أبا بكر عن هذا فقال أبا بكر نفس الكلام قال هل ذكر أنه في هذا العالم ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين وكان الكاتب علي بن ابي كان الكاتب علي بن طالب رضي الله عنه، فاملاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل اكتب باسمك اللهم، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما خالفنك اكتب محمد بن عبد الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمحو ذلك يعني بمسح ذلك وكتابة محمد بن عبد الله فامتنع علي ولا نقول لا نقول امتنع علي هنا هو لا يطيع أمر النبي فرق كبير بين لا يطيع بين وبين ماذا وبين قلبه لا يساعده فيما يقول شخص لشخص مثلا مثلا يقول رجل لطبيب أو يكون ولد الطبيب مريض أي صورة فتجد الطبيب هو الذي يفتح بطنه وهو ابنه وهو الذي يقطع شيئا وهو ولا يريد هذا ولكن رحمة به فعلا فهنا لم يكن يريد أن يفعل هذا الشيء أحيانا هكذا أحيانا نجد علي رضي الله عنه هنا يعني يستحي أن يمسح اسم النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا امرا عظيما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن هذا الذي يناقشنا هو مشرك ليس له حق في هذا وقوة معناه هم الذين جاءوا إلينا يكتبون العقد عندنا فلماذا لا نضع شروطنا كما نريد فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمحوها قال لا أمحو اسمك يا رسول الله أنا كتبته ولا أحدثته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا هنا تضغل الحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي فمسحها النبي بنفسه بدلا من أن يقول له أنت تعصي أمري أنا قد أمرتك ويلزمك الطاعة وبدلا من أن يقول لي سعيد بن عمر قد كتبنا وانتهى الأمر ظهرت الحكمة أن الأمر بسيط أين هي فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فمحاها النبي بيده وكتبت نسختان يعني كتبت نسختان من هذا العهد نسخة بقيت مع قليش ونسخة أخرى بقيت مع المسلمين وبعد الشروط جاءهم ابو جندل ابن سهيل يحجل في قيوده يحجل يعني يقفز في قيوده عنده قيود مقيد بها في قدميه يقفز يقفز بعد كتابة هذه الشروط بعد كتابة الشروط وقبل ماذا وقبل التوقيع على هذا العقد طيب جاء أبو جندل من أبو جندل؟ هو ابن صهيل بن عمرو. الذي يكتب العقد جاء أبو جندل مقيد في قيوده يتحرك بالصعوبة يقفز جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمات فنظر إليه الصهيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال العقد نحن اتفقنا قال النبي ولكننا لم نرضه حتى الآن ما وقعنا عليه ما نحن تكلمنا ولكن ما وضعنا عليه الخاتم قال سعيد إذن لا عقد كأن العقد غير موجود لأنك الآن تخالف ما اتفقنا عليه فلا عقد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل اذهب لعل الله يجعل لك فرجا ووخرجا مما أنت فيه فيما؟ جاء ابو جندل بعد كتابة الشروب يحجل ابو جندل ابن سهيل جاء يحجل يقفز في قيوده وكان من المسلمين الممنوعين من الهجرة فاستطاع أن يأهرب إلى المسلمين هذه المجرة ليحموهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وبخرجا إن قد عقدنا بين القوم صلحا واعطيناهم وعطونا نحن أعطيناهم العهود وهم أيضا أعطونا فما أعطيناهم وعطونا على ذلك عهدا فلا نغضر بهم نحن لا نغضر لا نكون لن ننقض العهد هذا وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بن بكر في عهد الكريش عند ذلك دخل خزاعة في عهد, من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في حلفه خزاعة ودخل بن بكر في عهد الكريش ولما انتهى الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحلوا الهدي ليتحللوا من أورتهم عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بماذا؟ بحلق الروس وبذبح الهدي لكي يتحللوا من أورا فاحتمل المسلمون من ذلك أما عظيما المسلمون لم يقبلوا الكلام من أول مرة وحملوا أهما عظيما على قلوبهم ولما انتهى الأمر امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وان ينحروا الهديا ليتحللوا من عمرتهم فاحتمل المسلمون من ذلك أهما عظيما حتى إنهم لم يبادلوا بالامتثال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين وقال لها هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا فقالت يا رسول الله اعذرهم فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مقربون النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الأمر قال لأصحابه قوموا فاذبحوا الهدي هنا وحلقوا رؤوسكم وتحللوا لاننا نعود الى المدينة فشعر المسلمون بخيبة الامل كنا منتظرين اليوم الذي ندخل فيه الكعبة الان لا نستطيع ما يستطعوا. نعم. ما, ما استطاعوا في هذه السنة لم يستطيعوا لماذا لا لا لا هم يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم حلم حلم وهم اعتملوا طبعا ولكن ليس الامر كذلك المسلمون ينتظرون أن ينزل وحي جديد يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا مثلا ما داموا يعني موافقين على القتال فابدع بهم هم ينتظرون أن يتغير الحكم ينتظرون أن ينزل الله آية جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي ونحر هديه وحلق شعره علموا أن العمل قد انتهى وأن الله لا ينزل في هذا العمل شيئا لما انتهى الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهدي يذبحوا هديهم النحر يكون من أسفل الرقبة والذبح يكون من أعلى أمرهم أن ينحروا الهدي ليتحللوا من عورتهم لكي ينهوا هذه العورة لأنه كما جاء في الشريعة إذا أحصل المسلمون ولم يستطيعوا الوصول إلى مكة فأي في مكانهم يذبحون الهدية ويحلقون رؤوسهم فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما حمل المسلمون بسبب ذلك في قلوبهم هما كبيرا حزنا عظيما حتى إنهم لم يبادلوا بالامتثال لم يبادلوا يعني لم يسرعوا إلى الامتثال إلى الطاعة لم يسرعوا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي العادة هم ليسوا كذلك فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة وقال لها هلك المسلمون أملته فلم يمتثلوا هلك المسلمون لماذا هلكوا قال أملتهم فلم يمتثلوا لم يطيعوني فقالت يا رسول الله أذرهم فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح. يعني هذا الأمر شديد وأنت تحملت شيئا كبيرا في هذا الصبح ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مقربون هم يرجعون ولم يفعلوا شيئا فلهذا السبب هم مقربون يعني في قلبهم كرب والكرب أشد الحزن ولكن اخرج يا رسول الله وابدأهم بما تريد اخرج وفعل ابدأ يا رسول الله بما تجد فإذا رأوك فعلت اتبعوك إذا وجدوك تفعل ذلك فإنهم يتبعونك فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه فنحره ودعا بالحلاق فحلق رأسه وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمة أم سلمة رضي الله عنها ونبي صلى الله عليه وسلم ليس كعامة الناس اليوم يقول كيف آخذ برأي مرأة وهل للنساء دخل في هذا ولم يقل أنا نبي فكيف المرأة أن تقول رايا الأمر ليس كذلك بل إن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رأي أم سلمة رضي الله عنها خيرا رأى فيه خيرا فما فقام إلى هذه فنحره ودع بالحلاق فحرق حلق رأسه فلما رأاه المسلمون علموا أن الأمر قد تم وأن الله سبحانه لا يغير هذا الحكم وأنهم سيعودون ولن يعتمروا هذه السنة فتواثب المسلمون على الهدي تواثبوا يعني قفزوا أسرعوا إليه فنحروه وحلقوا ثم رجع المسلمون إلى المدينة وقد أمن كل فريق الآخر. أمن كورش من المسلمين، فكورش عند عهد عشر سنوات، فما تستطيع كورش أن تذهب إلى الشام وأن ترجع متى تريد. ولا وهي مطمئنة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج المسلمون لقتال تجارتها. والمسلمون كذلك في أمن من آل مكة، يستطيع كل مسلم في أي وقت أن يذهب إلى مكة. ولا يستطيع المكيون إذاءه لماذا؟ لأنه داخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مع المسلمين فكل فريق منهما أمن الآخر وقد قرر قرارهم آه عفوا آه لما قرر قرارهم جاءته مهاجرة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيد هي أخت عثمان رضي الله عنه لأمه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 وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ماذا تفعلون فامتحنوهن يعني تأكدوا من إيمانهن امتحنوهن أين الله ماذا تعرفين عن الإسلام هل حفظت الفاتحة شيئا من السؤال ولا نسألها تفصيلا لأنها مسلمة جديدة لا شك أنها لا تعرف التفاصيل وما الأصول الثلاثة وما القواعد الأربع وماذا قال فلان في كذا وما ماذا لا ليس هكذا مسلمة جديدة ليست عندها كل المعلومات بالدين ولكن امتحنوهن اختبروهن فإن علمتمهن مؤمنات يعني هي أسلمت لأجل لله جاءت لأجل الدين ما أسلمت لأنها غاضبة على زوجها وتريد أن تتركها ما أسلمت لأنها ملت من الحياة في قومها ما أسلمت لي شيء من الدنيا هي أسلمت لله فإن رأيتم هذا منها فهمنا ولهذا قال الله أعلم بإيمانهن نحن لسنا مسؤولين عن التفتيش الدقيق في الباطن فإن علمتموهن مؤمنات قال العلماء هنا بمعنى ظن إذا ظننتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا يجوز أن ترجعها لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم هي ليست حلالا للجال لزوجها المشرك والزوج المشرك ليس حلالا لها طيب هل يعد هذا طلاقا نعم هذا في حكم الطلاق طيب يعني تبقى أشهر او ثلاثه قرو كما هي العده ويجوز لها ان تتزوج بعد ذلك ده اختلاف الدين هل يبطل العقد قال واتوهم ما انفقوا اتوهم ما أنفقوا هذا زوجها الأول المشرك قد دفع لها مهرها وهي الآن أسلمت وخرجت فحقه فَحَوْكُهُ هي التي اختارت هذا فقال الله اتوهم ما أنفقوا كم تريد كم دفعت مهرا دفعت مهرا الفا خذ هذا الألف الذي دفعته وليس لك شيء بعد ذلك فِنَّ أَتُوَهُمْ ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن وجورهن لا بأس عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعت مهرها يعني المهر كذا دفعت المهر لا بأس بالزواج بعد ذلك ولا تمسكوا بعصب الكوافل وأنتم أيضا بالعكس كما أن المرأة المسلمة لا تحل لزوجها الكافر أنتم كذلك لا تمسك بمرأة كافرة عندك رجل له زوجات بعض الزوجات كافرة لا يجوز امساكها ولا تمسك بعصم الكوافر وكما قلنا إن المرأة المسلمة إذا خرجت من عند زوجها الكافر فإنه يستحق ماذا؟ المهر الذي دفعه وأنت أيضا إذا تركت زوجتك الكافرة تستحق المهر الذي دفعت كما أن المرأة المسلمة ترد المهرة للرجل الكافر كذلك الرجل المسلم إذا طلق مرأته الكافر يأخذ المهرة الذي دفعه واسألوا ما أنفقتم اطلبوا ما دفعتم وليسألوا ما أنفقوا وهم يسألون ماذا دفعوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم هذا حكم الله يحكم به بينكم وهو سبحانه عليم حكيم فكانت المرأة المغاجرة تستحلف يعني انظر إلى الاختبار يقولون تحلفين بالله أن ما خرجت رغبة بأجل عن أرض ولا من غرض زوج ولا اتماس لدنيا ولا لغاجل من المسلمين ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله انظر فقط هذا والله ما خرجت لملك من الدنيا ولا لحب رجل من المسلمين ولا لحب زوج فهمنا ولا فقط للسياحة انتقال من عرض إلى عرض فهمنا قال ومتى حلقت لا ترد بل يُعطى لزوجه المشرك ما أنفقه عليها يعني من المال ويجوز للمسلم تزوجها وفي الآية تحريم إمساك الزوجة الكافلة أيضا بل ترد إلى أهلها بعد أن يعطوا أن يعطوا ما أنفقوا عليها. وقد تمكن أبو بصير عتبة بن سعيد الثقفي من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلاش في إثله رجلين يطلبان تسليماً. أبو بصير يختلف عن أبي جندل أبو جندل هو ابن صهيل بن عمرو. أبو بصير اسمه عتبه بن سيد الثقفي. استطاع أن يهرب من قريش. استطاع أن يهرب نعم من مكة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فارسلت قريش خلفه رجلين يطلبان تسليمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع معهما فقال يا رسول الله أتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني بعد أن خلصان الله منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا الله سيسر لك ولإخوانك الأرض فلم يجد بدا من, من لم يجد بدا يعني لم يجد مهربا من اتباعه فرجع مع صاحبيه لم يجد مخرجا إلا أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع مع هذين الرجلين، ولما قال بدل الحليفة لما قارب اقترب من مكانه اسمه ذو الحليفة عدا على حديمة فقتلهم يعني قام على حديمة فقتلهم عدا عليه أن صار عدوان فقتله وهرب منه الآخر فرجع إلى المدينة وقال يا رسول الله وفد ذمته يعني أنت قد فعلت ما تريد وقد وفيت بالعهد. أما أنا فنجوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب حيث شئت ولا تقم بالمدينة يعني اذهب في أي مكان ولا تقم عندنا قال فذهب إلى محل بطريق الشام تمول به تجارة كريش فأقام ذهب إلى هذا المكان تمر بإتجارات كوليشن فسكن هناك هذا من؟ هذا أبو بصير فأقام في هذا المكان واجتمع معه جمع من, من كان كانوا بمكه بمكة ونجوا فأصبح شخص آخر مسلما فهرب من مكة وذهب إلى أبي بصير وهكذا وبدأ الأمر يزداد اجتمع من, من كانوا من, من كانوا مسلمين بمكة من, من كانوا اجتمع معه جمع ممن كانوا مسلمين بمكة ونجوا يعني نجوا من ظلمة المكة وسار إليه أبو جندل سعيد بن عمرو أبو جندل أيضا استطاع الهروب من مكة فذهب إلى أبي بصير واجتمع إليه جمع من الأعراب. وقطعوا الطريق على تجارة كريش. وعند ذلك بدأ عددهم زاد، فبدأوا يقطعون طريق التجارة حتى قطعوا عنهم الأمداد حتى إنهم قطعوا عنهم ماذا؟ الطعام الذي كان يرسل إليه. إمداد يعني الطعام عموماً، والإمداد جمعه. فمنع عن كل شيء. فأرسل رجال كريش. لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيثون به في ابطال هذا الشرط والعطونه الحق في مساكما من جاءه مسلما فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وازاح الله عن المسلمين هذه الغمة التي لم يتمكنوا من تحملها في الحديبية حينما أمله النبي صلى الله عليه وسلم برد أبي جندل أزاح الله هذه الغمة التي شعر بها المسلمون عندما رأوا أبا جندل وهو يأخذ مرة ثانية ويعود مع وعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن أحسن من حيث كان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ماذا أمن تسبب عن اختلاط الكفار بالمسلمين، فخالط فخلط بشاشة الإسلام. حتى قال أبو بكر ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية ولكن الناس قصروا رأيهم عما كان بين محمد وربه يقول أبو بكر هذا أعظم فتح ولكن الناس كانت عقولهم ضيقة ولا يعلمون ما بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين ليس معنى ذلك أنهم أغبياء معنى ذلك أنهم ما كانوا ينظرون إلى المستقبل البعيد وهذا الله تعالى يعلمه قال هنا والله لا يعجل لعجلة أحد الله لا يستعجل لأن أحد من الناس مستعجل بل كل شيء عنده بوقت معين وفي الأجوبة وهو عفوا وبعض النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت صلاة الفتح نزلت هذه الصورة الكريمة تقص كصة هذا الذي حدث والله تعالى لم يسمي صلحا بل سماه فتحا قال الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا وفي تسمية الغزوة بالفتح المبين تصديق لما قدمنا لك عن الصديق رضي الله عنه الصديق قال إنه فتح عظيم طيب عاهد النبي صلى الله عليه وسلم القريشا وأوقف الحرب بينه وبينه ما كم عشر سنوات وهذه فرصة طيبة لكي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم على والأخبار إلى الملوك في العالم يدعوهم إلى الإسلام ولم يفعل ذلك من قبل لأنه كان مشغولا بأهل مكة أما وقد اطمأن من جئتين فلقوا أن يفعل ما يريد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مكاتبة الملوك. يكتب كتبا إلى الملوك والأمراء المختلفين. فكتب كتابا إلى قيصر ملك ملك اللوم، وكتب كتابا إلى أمير بصرة وإلى الحادث بن شمر وإلى المقوقس في مصر وإلى النجاشي وإلى ابن فسرا وإلى المنذر بن ساوى. كل هذه كتب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى جيفر وعبد ابن الجولاندا كان ملكين على عمان كتب إلى همزة ابن علي كثير من الناس كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الدخول في الإسلام نقف بإذن الله تعالى عند هذا القدر ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم